إِلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا إِكَامُ الظَّالِمِينَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَوْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 الله ذوو آيات الله نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن عجلهن فلا, فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر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 عقضا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا أن يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَوَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمرتم فاذكروا, فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف